قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء پوح کو دے فوهما فوجدا في فاجدا ويريد ان قد قال له شئت ان قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَنْ تَسْتَطِعُ عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان فِ وَصب وَأَمغُولُ فَك أَب وَغ مؤَِين روز <تصفيق> کر وك أأَبُهُ مَ ص ح فَأَراَ بكأَ بغأَشدَهُ مَا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 سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد ذا تضرب في عين اتيو وعدت بذلك قوم ما قلنا قَالَ أَمَّ مَظَلَمَ فَسَوفًَا وَعَذِبُ غثُ مَ يُورَُّ إِلَ رَب بِهِ فَيذبُهُ آمن وَعَمِلَ سولی سیوں جگز فهل نجعل لك خرجاً على أجعل بينكم وبينهم رذما آه All right. <laughs>